وَلَئِن أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ إِنَّمَا يَحْلِفُهُ الْكَذَّابُونَ أَلَا يَوَمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَطْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسٌ يخور ولئن اذقناه نعما بعد ضراء لمست عنه ليقولن ذهبت السيئات عني انه لفرح فخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة لعلك تاركهم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي يقولون وضائق به صدرك أي يقولون لولا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 فيها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخشون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما ك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 كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك السبعك إلا الذين هم أرادلنا باديا الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على رمت من ربي وأتاني رحمة من عبده وأتاني رحمة من عبده فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا إلا أجر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 فَإِذَا فَتَعَلَّمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يَخْسِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ إِلَّا مَن بقي عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال ركبوا فيها بسم الله مجد لها ومرتها إن ربي لغفور رحم وهو تجري بهم في موج كالجبال ولا دار ابنه ونادا نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركم معنا يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء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 مني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات, وبركات عليك وعلى أمم من من معك وبركات عليك وعلى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 ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينتهم وما نحن بتاركي آلهتنا عن قونك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بثوء قال إني أشهد الله واشهدوا أن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخرف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجيناه دون منا ونجيناهم من عذاب غنيض وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبال عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا نعنة ويوم القيامة ألا إن عادوا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 وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخصير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فلوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب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 وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاتمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود شفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم للبشرى قالوا سلاما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 فبشر الله بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال يا ويلت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي سيخا إن هذا شيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيض. هو حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الضوء وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحنيم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإن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 والميزان. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبقثوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين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 أنكم شفاقي أن يصيبكم مثلما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم في بعيد ربكم ثم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 وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاتمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد التمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان فَرَعَونَ وَمَلَأَهِ فَجَتَذَعُوا أَمْرَ فِرْعَونَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَونَ بِرَشِيدٍ يَقُدُّ مُقَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِأَسَلْ وِرْدُ الْمَوْرُودَ وَأُطْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَتَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسَرْ وَرْدُ الْمَرْصُودَ ذَلِكَ مِنْ أَمْبَاءِ وَرَأَى نَقْصَهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ضَلَّنَّاهُمْ وَلَكِنْ ضَلُّوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَنْ جَاءَ بِأَمْرِ رَبِّكَ وَمَا زَاغُوا هُمْ عَنْ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 لا ني أجن معدود يوم يقتل تكلم الناس إلا بإذن يوم يقتل تكلم الناس إلا بإذن فمنهم شقي وسعيد فَلَا تَسْقُفِ مِدْيَةً مِمَّا يَعْبُدُهَا أُلَّا مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ أَبَا أُمْهُمْ مِنْ قَبْلٍ وَإِنَّا لَمُوَفِّيُهُمْ نَصِيبَهُمْ بَيْرًا مِنْ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 فاستقل كما أمرت ومن ساب معك ولا تطروا إِنَّهُ بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا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 قبلكم ألو بقيتي ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا مما أنجينا منهم والتمع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلمه وأهلها مصلحون.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 وَكُلٌّ نَقُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَكُلٌّ وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ وَكُلٌّ نَقُصُّ عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاتك وجاءك في هذه الحق وموعظته وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إلا وللله غيب السماوات والأرض وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغا فيك إنما